لا ما بتخلع عن سلاحي ولا عن وطني برضه بديل مهما مد الليل نصاحي بعده طريق الثورة طويل لا ما بتخلع عن سلاحي ولا عن وطني برضه بديل مهما مد الليل نصاحي بعده طريق الثورة طويل بعيون الشهيد ارتحي قدر الغاصب عنك يمشي والشمس بتضل منجروح وبتلاقي احمل ايدي لا ما بتخلع عن سلاحي أعطى لي جثة ورا طيل. وقف تلو تحت التلو، والسهل بحد الواد. ما عطير يا محدل اللو رحت الله رد. بتقلو تحت الدلو جوه السهل بحد الود ناطرك يا شاديه محلى وراح تبلل الله رد شعبي بيرفض اي حل بينزع بيتي عن المسل انا على دربك يا صفاء وهكتي يا فيدا ما ما بتخلع عن سلاحي ولا عن وطني ارض بديل مهما يمد الليل انا صاحي وعقلي بالطريق او طويل سمع صليات البارود نحمد نغناوي تعلم ودر عن السعدي محمود لأجاي تشوف المغيم سمع صليات البارود نحمد نغناوي تعلم ودر عن السعدي محمود بن عود محمد ما سلم صفحات التاريخ يهود العيون الطوباس يبقوا بوجه الاسبع مارو ولعنوا باي باي اللي يكون ينموتو نحيا ثوار وكيري كومي سابق يكون لانا بتخلى عن اصلاحي ولعنو غدي مرضا قديم ما بد الليل الصاحي مع الضريه الضورة طويل يا عيون الشاهد الداحي قطر الغاصب عنا يشيل والشمس بطل من جراحه مسلحي والعن وطني برضو بخيل مهما مد الليل نصحي بعض طريق الثورة طويل.